قوم مد بثغوا اذ بعث اشقا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقوها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها